دنيا فمن يجادر الله عنهم يوم القيامه فمن يجادر الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوء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 ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بذيئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطبيب طائفة منهم ان يضلوا وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عيما